وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون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 فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم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 قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون فاما عادوا فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه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 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِم لَمَشْهَدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, وهو خلقكم أول مرة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم في إِنَّهَا دَارُ الْخُلْدِ الْنَارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا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 وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ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 ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط